أخلفت في وعدي والله ما ودي كل الظروف ضدي في عالم مجهول الغلطة وانا المسؤول أخلفت في وعدي في عالم مجهول خطا وانا المستور لا تبتعد غض ketaat hakak alay wajeb kul mushkila bihulul تطي <تصفيق> بس ناخذ لا تبطي الانتظار ممل الغطا وانا لوم الغرام أجيك عل العذر يكفيك بلي تبي يرضيك أمر تدل القول غلطة ونفق